بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتبدا سيصلانا راباة لهبي وامرأة روحا مالة في جيدها قبل من مسد